أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم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 وَإِنْ قُوَّتِ الْتُمْلَنَّ صَرَّنَكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوْنَ لَا يَخْرُجُونَ مَعْهُمْ وَلَئِنْ قُوَّتِ لَا يَنْصَرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدْبَارَثُمْ مَا لَا يُنْصَرُونَ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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون